الو ايوه سلام طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب سرق. الله.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 أنت فيه, أبقى أبقى انت فيه غير. عملت ايه عملت ايه عملت ايه عملت ايه عملت ايه عملت ايه عملت عملت عملت والله الليلة. أكيد يعني ولا كل يوم راح الليلة راح الليلة. كل, كل يوم انتشبت يوم الحاد يوم الحاد اكيد يعني مم. اكيد ولا سنة ام خلاصة اكيد والله انت ما هو امش هنا كان السفر زعل معي ها ما دوه هنا كانت السفر عمان انت يعني النار اللي بل اتكلميني مجل بكعد الزيارة انا اجل لو ما امس الليل يعني الاول ولا هتقعدي تقولي لي لا يعني, يعني كل ولا هتعمل ايه ها تقول يعني عليك ترد عليا ولا ما لا احنا اتفقنا اننا نشوف تليفون وتليفون على فكره امم استغرقنا عشان وقت في نكبر على ها, ها؟ أنا ما انت مش تعمل ولا... ماذا؟ مش تعبانا تعبانا اتساونا فانا براسي كل جنبية. لحد ما تقبليني ايه ولا متخليش هيجي جيلة في ولا ما هو... على لا انا ما خد سولن عيالي اه؟ ما راح ألا عيالي لا خليني خليه خلاص فرحي لا لا لا لا عيالي لا لا خليه بليش سخينه لا ثانية جبوا كرو يقول لك أنا بليش سخينه تبغوا زعلان الليل تبغوا زعلان الليل <تصفيق> يا من سخين ها يا من سخين يا مين مين مش لازم اقول لك مينك فيها والله يعني انت انت عايز تجزع في السنين كده يديني السكن ده امم يا ابني تخا ها انا في البيت ولا الكاميرا ها اهو امم مشه كامله ايه عامله بتساعد العيال روح عند العيال امم ماشي يا سهله لا قلناك. حضرتك انت عارفه كده؟ لا. لا يا. قلت انا لسه مدمون الاسبوع اللي فات. مم؟ مش ترى فهمهم الاسبوع اللي لا يا. اه ماشي. انا جايه نشرب ايد. No, yo no estamos hablando por teléfono así. No. No me vale venir. Hola, hija. Inshallah. Eso, inshallah. Ah, con este desvelo de la vida. ¿Eh? Eh, ¿le te? Y luego ya estamos بيس او كده بقول لك الاتفاق اللي انت اتفقت عليه قربه الاتفاق